Bijzonderheid en zelfs het gevoel van zelfsheid. Ik wil dat u in uw kant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 وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وَأَنزَلْنَا من المعصرات ماءا ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات ألفافا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 مكانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء انفاقا انهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا باياتنا كذابا وكل شيء احصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم الا عذابا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 ما قدمت يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا